بسم الله الرحمن الرحيم. الدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلق الإنسان في أحسن تقومين. ثم ودناه أسبل سافدين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. how long the life can